صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الضال يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ثَوْجًا مِّنَّ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم حتى حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا قَالُوا كَذَبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا علما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 إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ أَبْصَارُهُمْ فِي غِطَاءٍ وَهُمْ يَظُنُّونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقَبِتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ذَؤَابٌّ إِلَّا مَا كَانُوا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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله اكبر الله أكبر ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله لينयक من آياته إنِ فيِي ذَلِكَ لايات لِكُ لِصَببار شَقُ وَإذاَا عشِيَهُم مأجُم كَقُر إِذهُ اللهَّه مُخْلصينَ لَ الددينين فَلََّا نَجيهُم إِى الْ البَرّثَ مِنْهُم مكَُصِدَ وَمَا يجحَدُ بِآياتن إَِّ كل خَتَّارٍ كَف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 الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب عدى وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير